وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إننا وجدنا أبا أنا على أمتي وَإِنَّ عَلَىٰ آفَارِهِم مُقْتَدُونَ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْتَامٍ مَا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُفِلتُم بِهِ كَافِرُونَ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني بريء مما تعبدون الا الذي فطرني فان انه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبيه لعلهم يرجعون بل متعتوها اولى واباهم حتى جاءهم الحق وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّ النَّذِيرَ لَكَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُذِلَّ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَ تأخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أي يكون الناس أم مَتَوٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبِيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ